إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبراء إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُون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 هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمن شرير فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهُم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم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 كذلك وزوجناهم بحور النعين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور النعيل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى